بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بساء జల సుల్మీ మనతి మన వస్ఫబుల్ اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم ثلث من الاولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب مباشرة وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة من ما يتخيرون ولحم طير من ما يشتهون امثال اللؤلؤ المكنون جزاءا بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما الا قيلا سلاما سلاما وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ اليمين فِي ఫైబుల్ ఎస్ఫైబుల్ పీసీరిహబూద వల్సి వీద వ فاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه وفرش مرفوعه ان انشانه ان شاء فجعلناهن ابكرا عربا اترابا لاصحاب اليمين ثلته من الاولين وثلته من الاخرين وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّ هم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف في العظيم وكانوا يقولون اذا متنا وكننا ترابا وعظاما الا اننا لمبعوثون او ابا الاولون قل ان الاولين والاخرين لما جموعون الى ميقات يوم معلوم ثم انكم ايها الضالون لون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شربا لهين هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون افرايتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ فَأَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ أَم نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنتُمْ أَن شَأَتمْ شَجَرَتَهَا أَم نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقَوِّمِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ కరీనూన్ లమూ ఇల్లముహరు జీలు فبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدَّهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومُ وَأَن اذِل تَنظُرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها 117. فأما إن كان من المقربين 118. فروح وريحان وجنة نعيم 119. وأما إن كان من المقربين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 وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُ حَقُّ اليَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ